أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمدا الله أشهد أن محمد madar rasul allah hayya هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله لا اله الا الله